وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْعُرْضِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُخْتَلَفُ عَنْهُ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتٍ قِيلَ الرَّحْمَنُ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَهُ الْعِبَادَةَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يُؤْمِنُ الدِّينُ يومهم على النار يسكنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المستقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وذي اموالهم حق للساغر والمحرومين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وبالسماء رزقكم وما تعدون فورب بالسماء والأرض إنه لحق مثل ما أنزلون مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَلَأَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ طَعَامٌ مِّن كَرَمٍ فَرَغَ إِلَىٰ آلِهِ فَجَدَّ فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَضَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ نَاقِصَةٌ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم